بسم الله الرحمن الرحيم الرقيه الشرعيه للراقي الشرعي سعود ابن محمد الفايز اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 وبالakhirati hum yuqinun ulaiika ala hudan min rabbihim wa ulaiika humul muflihun a'udhu billahi minash shaitani rrajim allahuna la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudh له حسنة ولا نون له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسي السماوات والارض ولا يؤده حفظه ما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذ كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من ايد انفسم حسدا من ايد فَصْبِرْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُ وَاصْفَحْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ فَقَدْ آتَيْنَاكَ آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تمدن عينك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أَعُوذُ بسم الله من الشيطان الرجيم وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من الريون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كم تركو من جننات وعيون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفجرنا الارض عيوننا وفجرنا الارض عيوننا فانتقل ماء على امر قد قدر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في ماينا تجريان فيه نا عينان تجريان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيه نا عينان نظختهن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلمما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وتركهم في ظلمات لا يبصرون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا وله شأن الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم لا تدركه الا ابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد درنا لجحنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم أضل هناكهم الغافلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وتراهم ينظرون إليك ينظرون إليك وهم لا يبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن سمع والبصر والفؤاد كل أولائك كل أولائك كان عنهم مسؤولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي أَنفُسِكُمْ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ نَأْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ما زاغ البصر وما طغى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا خاسئا وهو حسير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانا اقسم بما تبصر وما لا تبصرون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لهنها قال انه يقول ان نها بقره صفراء فاقع اللونها تسر الناظرين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعون وتروهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا خلق الله فارني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتبارك الله أحسن الخالقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ اما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد ورين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم لا ينفعهم ولقد علمون من اشترى هو ما له في الاخره من خلاق وانا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبون لذلك من قالوا صاغرين وانقي السحره ساجدين قالوا امننا برب العالمين رب موسى وهارون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين أعوذ بالله منكم من الشيطان الرجيم وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى قال لهم موسى القم انتم القوم فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد قالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون قالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا موسى انما انت تلقي وان ما ان نكون اول من القى قال بل الانقوم فاذا حبالهم رَأَى صِيٌّ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْ لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَالْقِي مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأَلْقِيَ السِّحْرَةَ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ لا يَتَنَقَّلُ قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَن القوم فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون وقالوا بعزه فرعون ان لا نحن الغالبون فالقام موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يفكون فانق يسحر تساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى هارون نعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم جميعا يام عشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أهليا الانصر ربنا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قول النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم منهما مئه جلد فجلدوا كل واحد منهما مئه جلد ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولائك مبرأون مما يقالون لهم مغفرة مغفرة ورزق كريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالساجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما رب المشارق ان زيننا السماء الدنيا بزينه للك ماكبه وحفظ من كل شيطان مريد لا يستمعون الى الملائكه الا علام ويقذفون من كل جانب دحورا لهم عذاب واصب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا صرفنا اليك نفر من الجن يستمعون عن القران فلما حضرو قالوا انصتوا فلما قضى ولوا الى قومهم منذرين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا عشره الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا منا قطرا السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي ان استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فَآمَنَّا بِاللَّهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّ ظَنَّنَّا أَلَّا تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَسَادٌ عُمْرَهُمْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَحَفِظْنَا هَا مِنْكَ للشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا من بين ايديهم سددا ومن خلفهم سددا فاغشيناهم فهم لا يبصرون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحفظا من كل شيطان رجيم من ما يرد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا كل نفس لم ما عليها حافظ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَذَنَّ نُنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَضِبًا فَظَنّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ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 أو كذلك كانوا نجل المؤمنين وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رب لا, رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ادعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا مرضت فهو يشفين واذا مرضت فهو يشفين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كله هو للذين امنوا هدى وشفاء هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم ما في اذانهم وقر وهو عليهم ما اولائك ينادون من مكان بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا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 من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس قل اعوذ برب الناس ملك الناس النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِـنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ من الناس سبحانه من عز ورتفع وذل كل لعظمته وخضع سبحانه ذل الجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحانك يا ارحم الرحماء ويا اللطف اللطفا ويا اغنى الاغنياء ويا اكرم الكرام يا سميع يا عليم يا بديع من كان في حرزك وكان فيك لا يضيع تفهم قول الرضيع وتبهر قول الظليم وتعلم سر الجميع سبحانك يا ناصر المظلوم يا شافي يا كافي يا معافي اللهم اشف مرضانا و والمسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اخرج كل عين وصفات ولم تبرك ولم تقل ما شاء الله ولم تقل ما شاء الله اللهم وعجل بخروجها وزوالها يا رب العالمين اللهم واذهب عنهم حر اللاين وبردها وصبها واذاها اللهم واذهب عنهم حر العين وبردها وصبها واذاها اللهم واذهب عنهم حر العين وبردها وصبها واداها اللهم رب الناس ذي الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر يدرسقما اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله ارقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل ذي نفس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 اللهم هذا دعاؤنا فاستجب لنا يا إلهنا اللهم وصل وسلم على نبينا وسيدنا محمد للتواصل مع الشيخ الاتصال على الرقم 054-00-600-333 أو على الرقم 056-528-1216 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته